كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ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 وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُم صَادِقِينَ لَو يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حَقَّ الْآمَةِ لَكَفُّوا عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ بَل تاتيني بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسول من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم فحاق بالذين سخروا منهم كانوا Z